الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبح هذا الله وما انا من المشركين معنا مجموعه من الاسئله وارجو من الاخوه الا يرسلوا اسئله الان يعني اثناء طرح الاسئله على الشيخ خلاص يعني اولا هناك رساله من احد الاخوه احببته نقراها اولا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 ولذلك انا انصح طالب العلم اذا لم يكن متاهلا ان يكون عنده حظ من النظر في الادله بقواعد الاصول ان يمتعد عن المجادلات في هذه المسائل واقل لا يجوز له اصلا ان يجادل لا يجوز له ان يجادل وكما انه يتورع في كثير من المسائل الا يقع في الحرام فيتركها كذلك ينبغي ويجب عليه ان يتورع في هذه المساله فيترك الحديث فيها انت بنفسك اعتقد ما شئت ما تراه دينا لك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 اذا كان عمرك كله سيذهب في اختصارات الصحيحين ثم حتى وصلوا الى وصلنا ابن ابي شيبه وغيره اذا كان عمرك سيبقى 10 سنين وانت تحفظ هذه وكذلك 10000 حديث 20000 حديث ثم ماذا بعد ذلك اقول حينئذ ينبغي ان ان ينظر على طريقه اهل العلم فيحفظ النوويه ويحفظ عمده الاحكام لغه المرام او المحرق ثم ينتقي من المنتقى ويتفقه يجمع العمر الان في هذا الزمن ليس كالسابقه يا اخوان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 كيف وصلت الى هذا الحكم الشرعي تقليدا قطعا تقليد يجمع قوال قال متي من قال كذا الحديث هذا يميل قلبه الى انه مناسب لكذا وانتهت المساله ما المقصود بقول البعض من كان شيخه كتابه ضل او غلب خطؤه صوابه هو <تصفيق> هذا الصحفي نعم الصحفي هذا الذي يكون فهمه سطحيا بمعنى انه لم يتعلم على ايدي العلماء حينئذ اذا قرأ ضل في الفهم لان بعض المسائل التي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 وسطيه وغيرها جزاك الله خير وبارك الله فيكم الدرس بعد المغرب ان شاء الله ثم بعد العشاء باذن الله الاجرميه ان شاء الله